وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا, وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يريثني ويريث من آل عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إن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 قالت إني أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا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 فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاءها المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا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 فاما ترين من البشر احدا فقولي فقولي إِنِّي نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فَأَتَتْ به قومها تحمله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 وَإِنَّ الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الْأَحْزَابُ من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم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 يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن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 وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أَخَاهُ هارون نبيا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 فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب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 له ما بين أيدينا وما خلفنا ومال بين ذلك وما كان ربك نسيام ربك السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته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 واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا أَلَمْ تر أن أَرْسَلْنَا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال